من الله ما الذين تقوون منهم محبين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله ولستعيرك ولستحذرك ولستغفرك ونفلك عليك ونفني عليك بصير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويحجورك اللهم قد تتابع خيره واتصل به وكمل عطاره وتمت نوافل وعمت فواضل وجل جلاله وعز السلطان وضر قسره وحق على أعدل فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطان وفي البحر عظمتك وفي الجمال قوتك وفي الخلق قدرتك وفي الكون سطوتك وفي الشرائع حكمتك وفي كل شيء آية دافة لك فواعد من كيف يوصل الاله ام كيف يجحده جاهله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تأمر في نباط الأرض منظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات هي الذهب السميك علامه بالزبون جد شاهدات بان الله ليس له شريك هو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قليل وبالاجابه جدير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا لحابك والمنثلات وجئناك نطوي غفار السهاد فما خاب يا ربي من أمرك إن سلطين الأرض قد أغلقوا الابواب ووضعوا الحجار وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يهدو ويروح يا كريما القرماء البخلاء عند جودك ويا قويا الاقوياء مهازل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران Totale de wetten en de wetten. En het Fesubhane الله الذي خلق جميع al يسمع ضجيج الاصوات al aswaad al وتعدد al وتباين العبارات فلا يشغله سمع عن n ولا تغلطه المسائل ولا i n l ولا fela yishgluhu ولا باستغفار المستغفرين wala ونصلي ونسلم وعلى خير خلق الله أجمعين صاحب اللواء المعقوب والحوض المورود والشفاعة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله إن من نعم الله عز وجل على العباد وعلى أمة الإسلام نعم كثيرة ومن هذه النعم هذه المواد التي يتفضل الله سبحانه Alles wat إن التغيان أحبة الكرام وإن التجبر وإن التكبر وإن التعالي إنما هي من الصفات التي ينقتها الله ومن الصفات التي يغضب عليها رب العزة والجلال لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون امثال الدر يوم القيامة يقعهم الناس ويخضرنا نار الأليام Lidelijk, bijna Allah subhanahu wa En je gaat met de doelen van de doelen van de de لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وان الله تعالى لا يغار وان الله عز وجل لا يعانق بل الذين كفروا في تدبير والله من ورائهم محيط ان ربك ذبح المرصاد اذا اراد الله عز وجل ان يدمر الظالمين فإن الله عز وجل له جنود ولله جنود السماء En schaadt له في بيته. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ان وعد الله حق وان نصر الله عز وجل ات وان الانسان اذا طغى وتجبر وبرى فإن هذا يدل على نهايته المؤلمه لذلك كتب احد السلف الى أخيه كتابا قال له يا اخي اوصني فرد اليه قائلا en ik العباد voor in de vluchtelingen. Ik wil de de vluchtelingen in de vluchtelingen in de de vluchtelingen in de vluchtelingen de in de de in de de in de إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهد انظر أحيب الافتراب إلى هذه النهاية المؤلمة قال سبحانه وتعالى والخبر عن موسى والفرعون كثير حتى قال العلماء قال القرآن أن يكون موسى عليه السلام بما تحدث الله عز وجل به من En de voorraad de voorraad خرج موسى عليه السلام وجد البحر امامه والفرعون وجنوده خلفه فلما ترى فلما الجمعاء ومعنا ترى اي قربة المسافه حتى جعل بعضهم ينظر الى بعض قال اصحاب موسى انا لمدركون فرد عليهم موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين وتعالى به العبد من القربان وكيف ينشف الله سبحانه وتعالى به عنه المده المال والخضر أحبة توحيد الله عز وجل العظيم قال كلا إن معي ربي سيهديه المؤمن لا يتزعزع ولا يتواهن ولا يستسلم لأنه يتبق في الله ولأن الأمر الله وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له waarom Mamma Hu in de له لا اله الا النبي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين وانظروا احبتي الكرام اذا كيف يتعامل المجرمون مع الله تبارك وتعالى لا يعرفون الله في الرخاء وانما يعرفون الله عز وجل في شده البلاء في الشده والبلا لذلك قال سبحانه وتعالى I'm um.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 zal ons Allah هذه هي الرقه الاولى لكل ظالم النهاية ولكل طغيان النهاية وان يوم عاشوراء يوم دمر الله عز وجل فيه الفرعون وانتصر الله سبحانه وتعالى فيه موسى والمؤمنين لذلك احب الكرام هذه من ايات الله الكونيه لما على وجه الغذاء لما فوق صيحات الضياع ورأيت عصورا يحلق والصخر بعد ايقنت ان الليل تنزع روحه والفجر قادم اننا ننسى رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار أسأل الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah. Waarom wil je dat hier in de buurt van de kerk? Als het gaat om de kerk van wa kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk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 من الله تبارك وتعالى وتكرم من المولى عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى كما قال لنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لذلك جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام قال لنبينا عليه الصلاة والسلام يا محمد إنني أبغض أهد أرض إلي رجلي al ouderwetsche manier van bestemming is dat je een ouderwetsche manier van bestemming weet. جبريل عليه السلام يصم للفرعون فمه حتى لا يقول كلمه لانه ربما Inna, te benen lala, gedom, Subhanahu wa Taala. Ldaat Subhanahu wa Taala. Wiin ila ghfarum, liman aamna, wa وقامرض صيامه وقال لين ان الذي بقيت الى العام نقبل لاصومن قبله مخالفه لليهود والنصارى فانظروا احبه الكرام كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام حريصا على ان يربط هذه الامه بالانبياء السابقين وبالدين الحق وبالاسلام الصحيح وانظروا احبه الكرام قول النبي عليه الصلاه والسلام Musa kende in de islam, en Isa kende de islam, en Ibrahim kende in de islam, en daardoor degenen van de openbareheden de messen. Muisa was Ibrahim niet Jood en niet Copt, maar hij was een gelovige moslim en hij was niet een van de moslimen. de de de In ieder geval, en dat hij zich in de in de kitaal, in de in de jongeren, in de maatschappij, in de maatschappij, in de kitaal, in de kitaal, in de kitaal, in de de kitaal, in de kitaal, in en de Nacarae auliën, en sommigen auliën en anderen, en wie van hen van u is, is hij een van hen. en de Nacarae. Hij zei: "O Muhammad, Allah heeft een paar van hen gezien die in de kamer van de kamer zijn, die in de kamer zijn, in de maatschappij, in de maatschappij, de maatschappij, de de aan het begin de zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde En de vaste, in de marke, en de fajra, je moet aan je houden, je moet aan je van الفساد في البلاد إلا عندما عُضّلت حدود الله وعُضّلت أحكام الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في الحفظ لحد واحد يقام في أرض الله خير لأهل الأرض من أن ينطر أربعين خريفا فمن تشر أولاد الزنا ومن تشر فأين نحن من الصيام الحقيقي وأين نحن من الفرح الحقيقي إنما هي معالة وإنما هي دروس وعبر، وما أكبرها وما عدمدها ولكن عند هذا الحد نفقه وبما ذكر نتوقف وما ذكر فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله، إن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الحق وفي هذا deze vraag is van de heer Kroon. De heer Kroon, de heer de heer Kroon, de heer Kroon, de heer Kroon, de de heer Kroon, de heer Kroon, de heer Kroon, de heer Kroon, de heer Kroon, de heer de heer Kroon, de heer de Waarom is hij zo zwaar? Het is omdat hij een